ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل متم لما العذاب ولا يأتينهم ضغتك وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنما وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوو ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إن أرضي واسعة فإياي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 وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وتخر الشمس والقمر لا يقولون الله فإن يؤفكون الله يبتُر الرزق لمن يشاء من عدائه ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن تألتهم من نزل من السماء ما فأحياه الأرض فأحياه الأرض من بعد موتها لا يقول إن الله قل الحمد لله بل أكثر هم لا يعقلون